السلام علىك يا أبا عبد الله توجه للزيارة بارك الله فيكم السلام علىك السلام سيدي أبا عبد الله زوارك أقبلوا إليك تقبل سلامه تقبل زيارته تقبل لطمهم تقبل بكاءهم واجعله ذخرا عند أمك فاطمة الزهر يشفع لنا يوم القيامة عند امك الزهراء السلام عليك يا عبد As-salamu alaykum Ya abna rasul أدري أدري قلبك الآن تحت قبة أبي عبد الله وكأنك في صحن أبي عبد الله السلام على أبنك يا ابن فاطمة الاسلام على من غسله دم ونسجرين يحكف والقنال خطينتي عشر. إذن أين قبره يا مواليه وفي قلوب من والاه من والاه من والاه, من والاه قبره السلام salaamu alayik Wa ala al-arwaah la-ti hhalnat bifinaik As-Salaamu ala al وعلى أصحابي الحسين ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته والفاتحة تسبقها الصلاة